المكتوب الرابع باسمه سبحانه ومن إ شيء إ ل ا يسبح بحمده سلام الله ورحمته وبركاته عليكم وعلى إ خ و ا ن ك م لاسيما إ ل ى آ خ ر ه إ خ و ة ا ل أ ع ز ا ء أ ن ا ا ل آ ن في موضع على ذ ر و ة ش ج ر ة صنوبر ض خ م ة ع ظ ي م ة م ن ت ص ب ة على ق م ة ش ا ه ق ة من قمم جبل جام لقد استوحشت من ا ل إ ن س و ا س ت أ ن س ت بالوحوش وحينما أ ر غ ب في ا ل م ح ا و ر ة و ا ل م ج ا ل س ة مع الناس أ ت ص و ر ك م بقربي خيالا و أ ج ا د ب ك م الحديث و أ ج د السلوان بكم و أ ن ا على ر غ ب ة في أ ن أ ظ ل هنا وحيدا م د ة شهر أ و شهرين ان لم يحدث ما يمنع فرجعت إ ل ى بارله نتحرى معا حسب رغبتكم عن و س ي ل ة ل م ج ا ل س ة و م ح ا و ر ة بيننا فقد اشتقت إ ل ي ه ا أ ك ث ر منكم و ا ل آ ن أ ك ت ب إ ل ي ك م ما ورد بالبال من خواطر على ش ج ر ة الصنوبر هذه أ و ل ا ه ا خ ا ط ر ة فيها شيء من ا ل خ ص و ص ي ة فهي من أ س ر ا ر ي ولكن لا يكتم عنكم السر وهو أ ن قسما من أ ه ل ا ل ح ق ي ق ة يحظون باسم الله الودود من ا ل أ س م ا ء الحسنى وينظرون إ ل ى واجب الوجود من خلال نوافذ الموجودات بتجليات ا ل م ر ت ب ة العظمى لذلك الاسم كذلك أ خ و ك م هذا الذي لا يعد شيئا يذكر وهو لا شيء قد وهب له وضع يجعله يحظى باسم الله الرحيم واسم الله الحكيم من الأسماء الحسنى وذلك في أ ث ن ا ء ما يكون مستخدما ل خ د م ة ا ل ق ر آ ن فحسب وحينما يكون مناديا لتلك ا ل خ ز ي ن ة ا ل ع ظ م ة التي لا تنتهي عجائبها فجميع الكلمات إ ن م ا هي جلوات تلك الحظوه نرجو من الله تعالى أ ن تكون ن ا ئ ل ة لمضمون ا ل آ ي ة ا ل ك ر ي م ة ومن ي ؤ ت ا ل ح ك م ة فقد أ و ت ي خيرا كثيرا ثانيتها لقد وردت هذه ا ل ف ق ر ة ا ل ر ق ي ق ة ف ج أ ة بالبال وهي أ ن ما يقال في ا ل ط ر ي ق ة النقشبنديه دار نقشبندي لازم شار دنيا تريك ترك ترك ترك أكبى عمد س ت ترك ترك ي ووردت هذه ا ل ف ق ر ة ا ل آ ت ي ة عقب ا ل ف ق ر ة ا ل س ا ب ق ة م ب ا ش ر ة وهي در مندي طريق شعر فكر مطلق مطلق شكر مطلق مطلق مطلق شيز أي عزيز مطلق أجز أجز لازم عمت شوك ثم خطر بالبال ما كتبته أ ن ت انظر إ ل ى ا ل ص ح ي ف ة ا ل م ت ل و ن ة ا ل ز ا ه ي ة لكتاب الكون إ ل ى آ خ ر ه ذلك الشعر الغني بالمعاني والزاهي ب أ ل و ا ن الوصف نظرت إ ل ى النجوم ا ل م ت د ل ي ة في سقف السماء من خلال ذلك الشعر وقلت ليتني كنت شاعرا ف أ ت م هذا الشعر ومع أ ن ن ي لا أ م ل ك م و ه ب ة في الشعر والنظم إ ل ا أ ن ن ي شرعت به ولكن لم أ س ت ط ع أ ن أ ن ظ م ه شعرا فكتبته كما ورد في القلب فان شئت حوله نظما يا من أ ن ت وارثي و ا ل خ ا ط ر ة التي وردت د ف ع ة هي واستمع إ ل ى النجوم أ ي ض ا إ ل ى حلو خطابها الطيب اللذيذ لترى ما قرره ختم ا ل ح ك م ة النير على الوجود إ ن ه ا جميعا تهتف وتقول معا بلسان الحق نحن براهين س ا ط ع ة على ه ي ب ة القدير للجلال نحن شواهد صدق على وجود الصانع الجليل وعلى وحدانيته وقدرته نتفرج ك ا ل م ل ا ئ ك ة على تلك المعجزات ا ل ل ط ي ف ة التي جملت وجه ا ل أ ر ض فنحن أ ل و ف العيون ا ل ب ا ص ر ة تطل من السماء إ ل ى ا ل أ ر ض وترنو الى ا ل ج ن ة أ ي ان وجه ا ل أ ر ض مشتل أ ز ا ه ي ر ا ل ج ن ة ومزرعتها تعرض فيه ما لا يحد من معجزات ا ل ق د ر ة ا ل إ ل ه ي ة ومثلما تتفرج ملائكه عالم السماوات وتشاهد تلك المعجزات تشاهدها أ ي ض ا النجوم التي هي ب م ث ا ب ة عيون ا ل أ ج ر ا م ا ل س م ا و ي ة ا ل ب ا ص ر ة فهي كلما نظرت كالملائكه الى تلك المصنوعات ا ل ل ط ي ف ة التي ت م ل أ وجه ا ل أ ر ض نظرت إ ل ى عالم ا ل ج ن ة أ ي ض ا فتشاهد تلك الخوارق ا ل م ؤ ق ت ة في صورتها ا ل ب ا ق ي ة هناك أ ي انها عندما تلقي ن ظ ر ة إ ل ى ا ل أ ر ض تلقي ا ل أ خ ر ى إ ل ى ا ل ج ن ة بمعنى أ ن لها إ ش ر ا ف ا على ذينك العالمين معا نحن أ ل و ف الثمرات ا ل ج م ي ل ة ل ش ج ر ة الخلقه علقتنا يد ح ك م ة الجميل ذي الجلال على شطر السماء وعلى أ غ ص ا ن درب ا ل ت ب ا ن ة فنحن ل أ ه ل السماوات مساجد س ي ا ر ة ومساكن د و ا ر ة و أ و ك ا ر س ا م ي ة ع ا ل ي ة ومصابيح ن و ا ر ة وسفائن ج ب ا ر ة وطائرات ه ا ئ ل ة نحن معجزات ق د ر ة قدير ذي كمال وخوارق ص ن ع ة حكيم ذي جلال ونوادر ح ك م ة ودواهي خ ل ق ة وعوالم نور هكذا نبين م ئ ة أ ل ف برهان و برهان ب م ئ ة أ ل ف لسان و لسان و نسمعها إ ل ى من هو إ ن س ا ن حقا عميت عين الملحد لا يرى وجوهنا ا ل ن ي ر ة ولا يسمع أ ق و ا ل ن ا ا ل ب ي ن ة فنحن آ ي ا ت ن ا ط ق ة بالحق سكتنا و ا ح د ة طرتنا و ا ح د ة مسبحات نحن عابدات لربنا مسخرات تحت أ م ر ه نذكره تعالى ونحن م ج ذ و ب ا ت بحبه منسوبات إ ل ى ح ل ق ة ذكر درب ا ل ت ب ا ن ة الباقي هو الباقي سعيد النوسي ر